إلا ه و ف ا ت خ ذ ه و ك ي ل ا و ا ص ب ر ع ل ى ما ي ق للعلوم ر الاسلاميه ل اسماء الله ا ل ح ي م ى وطعاما ذا غصه وعذابا اليم ا يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم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 ت ج د و ع ن د النابلسي و أ ع ظ م أ ج ر ل و ا س ت غ ف م ا ل ل ه إن ا ل ل ه غفور ر ح ي م